وحدي أخي طلبك يا صاحبي وحدي أبكي جسوما قضت من سالف العهدي أبكي رجالا أبوا أن تمتهي مهج ولم يخيطوا رداء العزة الوردي تحكي بطولتهم سيفاً يخيط على وجه العقيلة ما يشفي ولا يبدي فالجند إن بهم بعد البراز جواً لا يستحي أن يرى ذلاً لذي حمدي سيدنا نوح حسان حسان سيدنا نوح حسان حسب المواقف انت تمشي بنات تعلم نحو الشآم بلا عز ولا زندي وأن يكون سراج السائرين مساً رأس الحسين على عسالة الجندي Oh uh -huh.